قال رحمه قوله عز وجل أفحسب أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أي أربابا يريد بالعباد عيسى والملائكة عيسى والملائكة وكل من تخذ ربا من دون الله سبحانه وعتقيد فيه من لا يجوز أن يعتقد إلا في الله جل وعلا وعبد بالعبادة التي تقتص بالله فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى أو عبد من دون الله كان العبادة هي لله سبحانه وتعالى عبد من دون الله سوى كان من ذكر عيسى الملائكة أو غير عيسى الملائكة ممن عبد من دون الله سبحانه أفحسب الذين كفروا فهذا يدل على أنه كفر بالله جل وعلا العبادة من غير الله وصرف ما هو من خصائص الله لغير الله هذا كفر أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء هذا تحذير من الشرك ترهيب لهؤلاء المشركين تخويف لهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه هو أعظم الدنوب يريد بالعباد عيسى والملائكة كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون منهم نعم يوم القيامة يكونون أعداءً لهم واتخذوا من دون الله آلهةً ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده فيوم القيامة يكفرون بعبادتهم ويكونون أعداءً لهم بينهم العداء والشديدة المعبود والعابد فيتبرى المعبود من عابده ولا ينفعه وهو يظل أنه سيكون له عز ومنعه وقوة اعتضد به وإذا به يخلل كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده هو من أظل من يدعو من دون الله من لا يستهيب له إلى يوم القيامة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 تحصل للمشرك من الله من حيث انه يظن سينتفع بهذا المعبود وبهذا المشرك مع الله سبحانه وتعالى فاذا به انص الله العافيه والسلام يخلل ويكون هذا المعبود عدوه ويتبرأ منه يوم القيامه كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا هذه كافيه في الزجر عن شرك بالله سبحانه وتعالى لكن القوم ما يرون أن هذا شرك يرون أن هذه زلفة وعبادة يتقرب بها لله أولى وصائط إن آخر ذلك أولى هؤلاء أولياء جعل الله لهم ميزة ليست لغيرهم أضلهم الشيطان, الشيطان وأتى لهم بنحو هذه الشبه حتى تمكن الشرك من قلوبهم وصاروا يحاربون التوحيد ويرون أن التوحيد هو الشرك وأن الشرك هو التوحيد وألبت المفاهيم عندهم صار الشرك هو التوحيد والتوحيد هو الشرك فالباطل إذا تمكن من القلب يتعب الشخص ولا يجعله يرى الخير بل يعادي الخير قال كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون منهم قال ابن عباس يعني شياطين أطاعوهم من دون الله وقال مقاتل الأصنام سموا عبادا كما قال ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم قال ابن عباس الشياطين أن يتخلوا عبادي من دوني أو نياب. قال ابن عباس الشياطين أطاعوهم من دون الله والقول الأول هو المشهور عبادي الأولياء لأطقياء من أمثال عيسى والملائكة تخذوهم أولياء واربابا من دون الله قول الثالث الأصنام سموا عبادا كما قال تعالى وإن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبده من في السماوات ومن في الأرض والأصنام في الأرض والآية عامة وكلهم خاضعون لله سبحانه وتعالى مقادون لحكمه جل وعلا لا يخرج أحد عن حكم الله وهذا من السفه أن يعبد هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ويعبد ويطلب منه النفع ويطلب منه دفع الضر فيا له من السفاة عند المشركين ويتركون الله الذي يملك النفع والضر سبحانه وبيده كل شيء وتجده يشرك بالله سبحانه بالقبر ميت صار رفاتا طرابا يحتاج لأن يدعى له يحتاج لأن يدعى له ما هو أن يدعى يدعى له الله علم كيف حاله في وهؤلاء يدعونه ربما يلعنهم لعنة لذلك يوم القيامة يكفر بهم ما معكم تدعون أنا من دون الله ويكون لهم ضدا قال ابن عباس يريد إني لأغضب كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ما يعرب عباد أمثالكم أنور. طيب خبر خبر ليش ما نحتاج لهذا خبر إنه إن الذين تدعون من دوننا عبادهم خبر إنه أحسنته وأمثالكم صفة توافق الموصوف تعريفه وتنكيره والاسم الذي يضاف للضمير يعرف ماذا الأصل مم. نعم هذه لا تكتسب تعريفا أبدا مثل وغير وشبه ونظير وجملة من الأنفاض لا تكتسب التعريف بالإضافة إلى المعرفة تبقى على ما هي عليه من التنكير لتوقلها في الإبهام أمثالكم صفة لعباد النكرة وأمثال نكرة لا زالت نكرة وإن أضيفت للضمير لأنها متوقلة في التنكير والإبهام فلا تكتسب تعريفا بإضافتها إلى المعرفة أحسنت ولهنة ضايرة كما أشرنا غير وشبه ونظير فهذه لا تكتسب تعريفة وجواب هذا للسفهام محذوف أفحسب الذين كفروا إن يتخذوا عبادي من دوني أولياء اني لا اغضب لنفسي اظن الذين انا اخرساتي قال ابن عباس يريد اني لا اغضب لنفسي يقول افظن الذين كفروا ان يتخذوا غيره اونياء واني لا اغضب لنفسي لا اغضب لنفسي ولا اعاقبهم عندكم لا ولا لا اغضب لنفسي من عنده لا نافيه واني عندي نفس الخبر ماشي مش كان يعني مش كان ماذا بهذا من عنده بنصه وخر وين هذا الكلام الاول يقول عن يدل على ما في لنافي اني لا أغضب لنفسي يقول فظن الذين كفروا اني اتخذ غيري اولياء اني لا اغضب لنفسي وله عاقبهم يكون خطا لا نافيه لا أغضب <تصفيق> أني لا أغضب هو نفسه سؤال كان بإني أو أني ما فيه شيء نشكال نزال في وقيل أفظن أنهم ينفعهم أن يتقذ عبادي من دون أولياء قوله تعالى إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وبئس النزل هذا الذي سينزله الكفار الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم كما تقدم معنا نزل الزقوم ونزل الصديد وغير ذلك من مآكل المشارب التي هي عذاب فبعض المآكل والمشارب عذابهم مثل القاتل هذا عذاب والخمر والحشيشة وغير ذلك من هذه الأمور هذه تؤثر في الأجساد سواء كان حالا أو مآلا فلها تأثير بالجسد الدخان إلى آخره وهي عذاب على آكليها وشاربيها وهكذا أيضا مطاعم جهنم وما آكل جهنم عذاب ما يستفيدون منها يردون ما فإذا بالمحميم يسقون به ويردون طعام فإذا بالطعام يزقون فيا لهم العذاب يعدبهم الله به بسبب خفرهم وعنادهم وعظم استجابتهم لأنبيائه ولدينه وشرعهم عذبهم الله ويهينهم وإن كانوا في الدنيا ربما يكونوا في منعه ربهات ومسؤوليات ولئاسات وزارات وملك عظيم فيهينهم الله ومنقيامهم فيه بسبب قفرهم وعنادهم فما ينفعهم هذا الملك هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية اين يبهان خذوه فغلو ثم الجحيم صلو ثم في سلسله ترعها 70 ذراعا حسكوا يدل ويهان ويسحب على وجه اين الملك والسلطان ما غنى عن النمانيه هنا تعني سلطانيه ان اعتذنا جهنم الكافرين نزله نحن على يقين هذا انه حاصل وأهل الإسلام على هذا اليقين وأما الزنادق أو القفار ما يعتقلون هناك بعثون نشور كثير منهم ما يعتقد بعثون نشور لذلك ارتكب العظائم وهكذا أيضا هذا الزنديق الذي ظهر في هذا الأيام نسأل الله أن يقسم ظهرا للخيط هذا يقول هذا القرآن إنما هو نسجه هؤلاء الناس ما هو من عند الله ولا شيء إنما هو من سوج من الناس من البشر لان ذلك استطاعت هذه التونسيه البنت التونسيه ان تاتي بهذه الايات في كورونا والناس وذكر كورونا ومدري ايش يعني نسق القران ان تاتي على زعمه على نسق القران قالوا هذا مما قد اخبرتكم به قبل معنا فانا ان القرآن ما هو من عند الله هو من جهه البشر فلذلك استطاعت البنت التونسيه ان تاتي بنفس القران وين الصدق هو صدع الفصحاء وعجزوا لكنه زندير كافر بالله سبحانه وتعالى وليه جوزا يعتقد إسلامه ومن اعتقد إسلامه يخشى عليه من القفر من لم يكفر الكافر فهو كافر هذا كافر صار صرف يطعن في القرآن ويطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نحو هذا قالوا الآن هم يحاكمونها هذه البنت ليش معنا يحاكمونها لماذا يحاكمونها الحمد لله أن حكام المسلمين لا زالوا يحاكمون هؤلاء المعتدين عن القرآن وهذه ذل على, على بقية خير فيهم الله وأنه لا يجوز تكفيرهم بالظنون والأحداث قال قال قوله تعالى إِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَا الْكَافِرِينَ نُزُلاً أي منزلا قال ابن عباس يمثواهم وقيل النزل ما يهيأ للضيف يريد هي معدَّ لهم عندنا كالنزل للضيف قوله عز وجل قل هل نُنبِّئُكم بالأخسرين أعمالاً بالأخسرين أعمالاً جمع أخسر أي بأشد الناس خسارةً خسراناً يوم القيامة الأخسرين جمع اسم تفضيل أخسر هل ننبئكم بالأخسرين أي بأشد الناس شاركهم بعضهم في الخسارة لكن هؤلاء أخسر خسارة وأشد خسارة من غيرهم ويصلح أن يكون جمع خاسر قل هل ننبئكم بالأخسرين فيكونوا جمع خاسرة أو جمع خاسر الأخسرين محتمل لهذا وهذا والذي يظهر أن الأول أقرب قل هل ننبئكم بالأخسرين جمع أخسر أي أشد خسارة وأشد خسرانا من غيرهم يصرح أن يكون على المعنى الثاني وقوله أعمالا تمييز طابقا مميز في الجمع بالأخسرين أعمالا تمييز مطابق أو مطابق للمميز وهو الأخسرين والتمييز يجوز جمعه كما هو هنا يجوز جمعه ويجوز الإفراد هل ننبئكم الأخسرين عملا لكن هنا جمعة لأجل المطابقة بينه وبين قوله الأخسرين ثم بينهم بما سيأته الذين ظل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنوا وصنعا فهذا خاسر الذي ظل وذهب عمله بطل عمله يوم القيامة ظل سعيه في الحياة الدنيا ويسعى ويظن أنه على خير وعلى صلاح وعلى هدى وهو في حقيقة الأمر على انحراف شديد وعلى بعد عن دين الله سبحانه وتعالى وهو يظن أنه يحسن عمله قال قوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا يرجون به فضلا نوالا فنالوا هلاكا ومغارا كمن يشتري سلعة يرجو عليها, يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه واختلفوا فيهم قال ابن عباس وسعد ابن أبي وقاص هم اليهود والنصارى وقيل هم الرهبان هذا وهذا يشمل الكل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالكم من اجتمل عليه هذا الوصف أو اتصف بهذا الوصف الذين ظلوا سعيموا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصعافة وخاسر أولئك الذين كفروا بآيات ربهم هذا الوصف أيضا لهم يدل على بطلان سعيهم وذهاب سعيهم وضيع سعيهم أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائهم هذا السبب القسران الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه والشيطان خطير كما يقال الشيطان خبيث جاء إلى هؤلاء المشركين وزين لهم أعمالهم وحسن لهم أعمالهم وظنوا أنهم يحسنون صنعا وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شد المحاربة وحذروا منه ورأوا أنه على انحراف وأنه جاء بشيء ما يعلمه الآباء وجاء بغير دين الآباء والإجداد وهذا هو الحاصل الآن تجد الناس ينفرون عن دعوة الحق ونفرون عن الخير بل ربما بعض العميان الذين ما يفهمون ممن يعطون شيء من المسونيات وإذا به يقول أنتم جئتم بدين جديد لا إله إلا الله الله هذا ما هو فهم ظن أن هؤلاء الذين على الخير وعلى الهدى أنهم جاءوا بدين جديد وما يليق بمسؤوليته أنه يقول مثل هذا الكلام الذي يدل عن الحيازية للباطل وعلى بغض شديد لأهل الخير وأهل الصلاح فعجب والله عجب أن يقال هؤلاء جاءوا بدين جديد فهذه منقولة من تقدم وأن محمدًا جاء بشيء لا نعرفه عن آبائنا جاء بغير دين الآباء والإجداد فهو دين جديد فردوه بهذه الحجة وما بقي إن شاء الله فيه وتاخل الله إلى هنا لكم. جلس كل واحد المكان من تهينا إيش هذا جاء بعض النسخ قال ابن عباس وأني لا أغضبني نفسي ولا على الاستفهام بزياجة الاستفهام والتعجب جيد يعني يكون على هذا وأني على أن هناك استفهام لا اغضب لنفسي ولا اعاقبهم كما قال أبو عبد الرحمن يكون على الاستفهام ام اني لا اغضب لنفسي ولا اعاقبهم او اني لا اغضب لنفسي ولا اعاقبهم لا ما يصلح الله سبحانه يغضب جن وعلي اذا اعتدى العباد على حدوده ويعاقب سبحانه وتعالى عن المعتدين. يعاقب وتعالى على الاعتداء على حدوده المعتدين يعاقبهم جل وعلي اذا اعتدوا على حدوده ليس المقصود النفي المحض وانما المقصود الاستفهام وان الله عادل وانني لا اغضب لنفسي ولا اعاقبهم بل انا اغضب لنفسي واعاقبهم اغضب اذا اعتدوا على حدودي واشرفوا معي غيري جایی نزا اللہ حافظ اللہ حافظ سبحانه و